الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة قال هل يصبح للإنسان أن يقول في الدعاء أسألك بحرمة نبيك وشكرا الصعير عند العلماء إذا أردت أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم إني أسألك بحبك لنبيك دوارد طبعا ليس متوسل بالصفات او بمحبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم. هنا انت تغسلت بباب صفات الله. لان الله عز وجل يحب. من صفاته انه يحب كما قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة ما في اغلاقه. فلذلك لما تربع يديك وتقول اللهم اني اسألك بمحبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم ذا توسل. وارد. او ان تتوسل بمحبتك انت للنبي. لانك انت مكلف تحب النبي صلى الله عليه وسلم. واي زول ما يحبه كاف. ما بواعد العبات من الجماعة المطرطشين. يقول لك دل. قال له ان احنا. ما بنحبه. يعني ان احنا بنحب الرسول لكن ما بنحبه. ولا بنحب شيخك اللي داك الطعيم. اما الرسول بنحبه امتى؟ لانه الطريقه بتاعه شيخك دي ما حقه الرسول. فهي انت بتفتكر انه لما ننكر على الشيخ الشيخ يحب الرسول. ولكن تبقى القصه انك انت بتعلم اصول من اصول الايمان. تعرفت هذا فتكون اللهم اني بك بتيت وتكون صادق تترجم هذه المحطه الى عمل. تكون صادق القرآن بيقول قل إن كنتم تحبون الله تبعوني يحببكم الله وتتوسل باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن اتكلم ربنا آمنا بما أنزلت لا توسل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين لا توسل توسل بالعمل الصالح الله عز وجل قال ربنا آمنا بما أنزلت لا تواصل واتبعنا رسول تكون اتبعتوا مش تكون كذاب ساكت انت تجاني وتكذب على الله في الجامع ربنا ظن بما نزك واتبعنا الرسول طريق تشيره تجاني اطلع بره اطلع بره انت وساكت تجاني نخشب دي تسعيني معناه انت تكذب ساكت انك اذا قلت لك اتبعته هاو كنت تمك تجاني وممكن تمكن اخشبته تعيني بين الطرق دي كلها ما حقه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حقه الرسول كداك تقلب لي دليل انه التجانيه ولا الثمانيه ولا الختميه ولا القادريه او اي طريقه تقدر تقدم لي دليل انه انا بهتم كان تجانيه او امر باتباع الطرق الصوفيه لازم تجيب دليل ما بتقدر تجيب لي دليل حاتامل معي مش نحن ظاهرين دليل تقدر تجيب دليل القران بيثبت اعلاء الطرق كلها باطله ما عندها علاقه كون اعلاء مش قص صحيح كما كان هذا فراقي مستقيما قد تعمل لي من اليوم الطريق تعمل لك من كاتب على سته جاي كالمولد بعد بعد ايبل هوس بيجي هنا بعوج عشان قليمه ثم قست مع ال13 طريق القادريه الابعد الطريق القادريه الكباشيه الطريقه القادريه البدريه هاتوا مين ولا سلطه في جاي طريقه ده بي جاي طريقة وده بي جاي طريقة بي مناهق وكعم غير الحاوي وغير الحطانة بي مناهق وكعم ده كله خليه بي مناهق وكعم عنده احكام وقد اجبتك على السنة والمنبر لا يتسع لكلام والله صح كموضوع ناقشت والله صح في القرآن الكريم وفي السنة